وما نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسررا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زنهريرا ودانية ويطاف عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنيتهم من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا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 وكان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا